استووا استووا أقيموا صحوفكم واعتدلوا استووا الله أكبر الله أكبر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 سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبله الذي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمته وسقى لتكونوا شهداء على الناس ويقر رسلكم شداد وما جعلنا القبلة التي كنتم عليها إلا من الرسول من ميّ على عقبين وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إلَّا نَهَكَ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَأَتْ قَلْبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاوَاتِ فَلَنْ وَلِيَ أَنَّكَ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُنَّ فَوَلُّ وَجُهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ هُوْتُ الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْهُ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتابة بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاهك من العلم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 ولكل وجهة هو موليها فاستبق الخيرات أينما تكون يحترم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شبر المسجد الحرام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 الناس عليكم حجة إلا الذين ظلوا منهم فلا تخشوا وخشوني وارءتم من إيمتى عليهم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يجلو عليكم آياتنا ويزكيكم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 ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أهوات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأهوال والأنفس والثمرات وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هم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 ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه من الناس في الكتاب اولئك, أولئك يلعنهم, الله يلعنهم الله ويلعنهم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 اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنه العذاب ولا هم يضرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري والفلك التي فِي في البحر بما ينفع انناس وما انزل الله من السماء وما انزل الله من, السماء من أرض بعد موتنا وبس فيها وبس فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب والسحاب المسخر بين السماء والأرض الآيات لقوم يعقلون ومن الناس من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 إذ تبرر الذين تتبعون من الذين تتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت فيهم الأسباب وقال الذين تتبعوا لو أن لنا كبرة فنتبرر من فنتبرر منهم كما تبررو منا.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 لا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء او نداء صم بكو عمي فهم لا يعقلون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 فَمَن يَظْلِمُهُ غَيْرُ بَاغٍ وَلَا عادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْهَدُونَ بِهِ الْيُزُورُ ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالا بالهدا والعذاب بالمؤفرة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 وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدين إذا عاهدوا والصابرين والصابرين في البأساء والضراوين وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلة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 وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوه خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرطان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى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 وَكُلُوا وَأَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَاجَرَنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَحْيَى مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُ الصِّيَامَ إلَى الْعِشْرِ وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَن تُمْعَكِفُنَّ فِي الْمَسَاجِدِ تَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَتَّرَبُّهَا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 وليس البر بأن تأتوا البوٰيت من نهورها ولكن البر من اتقى واتوا البوٰيت من أبوابها واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون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 عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن تهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة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 واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله أخور رحيم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 من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسناته وفي الآخرة حسناته وقنا وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب من ما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودا فمن تعجل فِي يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون Allah.